حفظك الله بالنسبة لما يتعلق بالتسجيل المتعلق بالشورى ومجالس الشورى ونحن ذلك مختص بالشيخ عبد الواحد حفظه الله ووفقه أنا لا أدري ما الضير فيه إن كانت الشورى هذه سلمك الله مامور بها شرعا فكيف بالشورى بين العلماء هذه المجالس التي فيها الاستشارة بين العلماء فيما يتعلق به بعض المسائل والقضايا وإلى آخره حتى يخرج الرأي أكمل وأتم ما يكون الله عز وجل يقول في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر ويقول الله سبحانه وتعالى أمرهم شورى بينهم والشورى اسم سورة في القرآن فهل غفل هؤلاء عن هذا الأمر؟ هل يريدوا أن يقلبوا الأمور الشرعية؟ إلى أمر بدعي يذم فاعله ويذم من يحرص على فعله ومن يدعو إليه أو من يهيئ للقيام به هذا شيء عجيب وهذا لا يكون إلا من جاهل لا يعرف حقائق هذا الأمور فيجب عليه أن لا يتكلم أو يكون من صاحب هوى ومتعصب ومتقلد أو مقلد يريد أن والعياذ بالله يذم بأي شيء ويريد أن يقلب المدح والمدائح يريد أن يقلبها قبائح هذا ليس لك فيه حيلة إلا أن تبين جهله نسأل الله السلام والعافية بلغني أن بعض الطوائف من أهل البدع في ليبيا تستخدم لفظ المجالس الشورى أو الشورى تستخدمها عندهم وهي دارجة عندهم فبعض الناس من جهله يريد أن يجعل استخدام أهل البدع لمصطلح شرعي مذم لأهل الحق إذا وعلى هذه القاعدة سنذم من يستخدم لفظة التوحيد من أشرف الألفاظ أو من يستخدم لفظة الأمر بالمعروف أنه يعني المنكر لأن المعتزلاء يقصدون بالتوحيد نفي الصفات وبالأمر المعروف الناعي المنكر الخروج على الأئمة هكذا تتعامل مع اللفظ الشرعي هكذا يكون استخدام المسائل الشرعية عندما يستخدمها أهل البدع يتركها أهل الحق أم الواجب استخدام اللفظ الشرعي مع رد الانحراف الواقع في الاستخدام للألفاظ الشرعية ولكن هؤلاء أعيتهم الحيل ولم يجدوا من أدلة للطعن في الشيخ عبد الواحد إلا مثل هذه الطرق المفضوحة المكشوفة عند العقلاء وعند طلاب العلم نسأل الله السلامة والعافية وفقكم الله السلام عليكم